وناديناه من جالب الطور الأيمن وقضبناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وذكر في الكتاب اسم عِلٍّ إنه كان صادق الوعود وكان رسولا نبيا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 من النبائن من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسحاق وإيل و من من هدينا و جت بينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمة خروا سجدوا و